بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فيها و تخلت لربها و يا ایها ال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 فَل إِ رََّهُ كََ بِه بَصير فَلَا أُقُسِم بِالشَّفَقُ والَّْنِ وَماَاسَقُق وَقَمَرِ إذ التَّسَقُق لا تَركَبُ قَبَق عَ قَبَقُ فمَا لَهُ لا يُؤمنِنون